والالتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةَ لا يَخْلقُونَ شَيْئَ وَهُمْ يُخْللَقُونَ وَلا وَل يَمْكُونَ لِأَنفُسٍِ برََّّ وَلَا, ولا نَفْععُ وَل يَيمْكونَ مَوْتَ وَل يَمْكُونَ مَتَأ وَل حيتَُ وَل نُشورَ وَقَاَّينَ كَفَرُوا إه إِل افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا فقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنِهُ كَ غَفُورَ الرَّحيِيمَا وَقالوا ماَا لِهذ الرَّسُ لأكُلُ الطَّعام يَمْشي فِي الأسواقِ لَلَ لَْل أُنزِلَ إلَيْهِ مَلَكُمْ فَكُونَ معهُ نَذير أَْ يُق إلَيْهِ كَزٌُ أَْ تَكُ لَ جََّةُ يَأكُلُ منها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 فَقُولُوا أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن, من أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّا تَعْتَهُونَ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا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 وَومَ تَشَقَّقُ السم بالِالغَمامِ وَنُزِّنملائِكَ تُتنَزلا المُللك يَومَئِذن الحَقُّ للِروحم وَوكانَ يمًا على الكافِرين عسير وَيَوْمَ يعبُّ الظالِم وع يدييْه يَقولُ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 ذَكَلِنثَبّتَ بِه فُ آدَك وَرَتَّلنهُ تَتيلَ وَلَا يأتُونَك بِمَثَلٍ إللاا جِئناكَ بِالحقَّ وَأَحْسَنَ تَفْسير الذيينَ يُحشرونَ على وجهِم إ جَهَنَّ مَأُولائك أُلائِكَ شَرَُّ كَانَ وَأَضَلُّ سَبلَ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 ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وَهُوَ الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا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 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَلَائِكَةً فَأُحِلُّوا وَلَا يَضُرُّوْنَ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا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 قالوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ في السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الذي جعل اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا قاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم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 فَقدَ كَ الذَّبَة فَسَ فَكُ